بل هو الله العزيز الحكيم وما ارسلناك الا للافة للناس وما ارسلناك الا للافة للناس بشيرا ونذيرا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 إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وَاجْعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ